فسيروا فانظروا أفلا تعقلون أفلا تتفكرون هكذا يخاطبنا الله في كتابه لم أقرأ كتابا أكثر من القرآن إعمالا للعقل علمني القرآن بأنه لا إيمان إلا بالعلم عقلك بصرك حواسك ما هي إلا أدوات رزقنا بها لنتعرف على الكون وخالق هذا الكون هذا الإبداع الرباني في خلق هذا الكون يجعل القلب ينطق قبل اللسان. تخيلوا معي أكثر من 600 آية في القرآن تحثنا على التفكر والتعقل ألا يدل هذا الشيء على أهمية التفكر في هذا الكون؟ تعلموا وأنتم تخرجون من البيت إذا وقعت أعينكم على شيء ابحثوا عن نعمة الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء ألا يكفي توبيخ الله سبحانه وتعالى لمن لا يتفكر بهذا الكون؟ يقول الله عز وجل في سورة الحج أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو اذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور إذا كان القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يقرأ باللغة العربية فهذا الكون هو الكتاب المفتوح الذي يقرا بكل اللغات ولكل